على مما واسع علم اوبى والجبال فأين أي من الناس na wokana navalumanzan wo la iwan biva mma wo moona خواهی <Marvel> از من گفتم اونها اونها اونها